علي يا كافل الفقراء مصيبه براسك كل طبره سنوي صعب انفسره مصيبه براسك كل طبره <تصفيق> علي يا كافل الفقراء مصيبه براسك كل kafe vin kutur va osida masakil tabraya no aqta al dalal nar حايف عشرة الأيتام صاحة وترجع بلهفه موتك يسحبت عناك مدلك من وجع جفه صاحة وللمنية بشوت تعرف ما أجسد فيه تعرف ما أجسد فيه صارت بالدار بعذره مصيبه على شكل طبره صارت بالدار بعذره مصيبه على شكل طبره عليا تعفين الفكره مصيبه على شكل طبره عليا تعفين الفكره شده وتذبح الفرقة نتنفس حزن وهموم دخان الهوى انشهقه دخان الهوى انشهقه صابك لا تظن ايهون شده وتذبح الفرقة نتنفس حزن وهموم دخان الهوى انشهقه وينك يا الباب واليذرف دمع حقه حبك لو جهنم صارت كل ما يبعدن حقه كل ما يبعدن حقه سر لو يصعب تفسره مصيبه براسك الطغره سر لو يصعب تفسره مصيبه براسك الطغره kafa bin futura musida blase kil qabra kafina kafa bin قمك ينتظر هيهات من هاللي وصل وجاز سي يف يعتنيك يزور طاق راسك البيت وبجهك رفع عرايسك تنق يا مولاي قلب دينك حساسه قلب دينك حساسه حتى تحفظه وتنشر مصيبه براسك كل طقره حتى تحفظه وتنشر مصيبه براسك كل طقره يا طبره يا مصيبه براسك كل سر عليك ضلوع تتكسر خاطرنا جدت رحيل ابن ين فوت فرقتكصرنا ما يلسو ما لا تجرح مشاعرنا رايت يلسو لا تجرح مشاعرنا ما يلسو تروح لا تجرح مشاعرنا قبلك ندفن ونريد تدفن بمقابلنا واحد نشته القبرة مصيب براسك القبرة واحد نشتهى القبرة مصيب براسك القبرة مصيب <تصفيق> براسك القبرة الإخراج الصوتية محمد البياتي بصوت المنشد الحسيني سيد علي الشريفي الكلمات للشعر علي عربي كعبي يهدى ثواب هذا العمل إلى روح المرحوم الشاب السيد محمد عبد الحمزة الحسيني